للحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اه الله خير ام ما يشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا صدق الله العظيم مشاهدين الكرام مستمعين العزاء مرحبا بحضرتكم وانا في حلقة جديدة في برنامج ومع أن نرحب بضيفنا الكريم الدعاء الإسلامي الكبير فضالة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الصفوة أحنا الصفوة. أحنا الصفوة. أحنا أحنا أحنا أحنا السلام عليكم أهلا بكم ومشاهديكم ومستمعيكم أهلا وسهلا سيدة استميحك عذرا نعم. نظرا لضغط أساد المشاهدين والمستمعين علينا بالتواصل مع صديقاتكم أن نخصص هذه الحلقة والحلقة القادمة بإذن الله يوم السبت. للتواصل مع المشاهدين. هذا مع حقنا وواجب. هذا حقهم أجل أجل أن نوفر الناس حقوقه. فقد منع منك الشهر لا لا مني ممكن تولى شهر صديق يعني. أم غاضب مني وطايق مني. لا لا نريد أن يغضب من أحد من و... منك ولا من أي إنسان إن شاء الله. <تصفيق> نحن نتحدث عن أخلاق الصفوة فكيف يغضب الصفوة من الصفوة؟ ربنا يرضى على حضرتك يتفضل الزميل خبر عبد المطالب مخرج البرنامج بإنزال الأرقام على الشاشة للتواصل مع سادة المشاهدين والمستمعين بإذن الله تعالى وليس ما يأتي هذا التواصل فضلية الإسلام الكبير فضلية الشيخ بسادة دكتور عبد الكافي بعد هذه الرحلة الوجيز على مدار شهر رمضان الفضيل وقد اقتربنا وشرفنا من نهاياته وتقبر له منكم ومن كل المشاهدين المستمعين صالحة الأعمال والطفعات يأتي صفة الصفة في ثلاثة أجزاء كما كان مخططا لهم الجزء الأول عن الأنبياء والرسل وقد انتهى بنهاية شهر رمضان هذا الجزء الأول الجزء الأول من صفة الصفة ثم نتكمل بعد عيد شاء الله رب الجزء الثاني نأتي على بقية الأنبياء والرسل، ثم الجزء الثالث من صفوت الصف هو هما الصحابة والتبعين. فبهذا نأتي على صفوت الصف. هذا ما كنا نبغه. ذلك ما كنا نبغه. الله ينور على صدقبارك الله فكيف صنع الله تبارك وتعالى رسله وأنبيائه، وكيف صنع الرسول عليه الصلاة والسلام مدرسة الصحابة والتابعين وكيف أثر في محولهم من الظلمات الجهلية وجم الأفاضل الرهبة فيه. لكن يعني ريثما نتواصل مع الناس. أميل إلى طبيعات العالمية أن أقتصد منهم عشر دقائق على الأقل فكرة فقط, فقط. لأتحاور مع فضلاتكم حول صفة الصفوة من خلال هذا التجوال والقطواف الذي حدث مع فضلاتكم ما هي صفة الصفوة وكيف نصل بأنفسنا إليها عبد الله رب العالمين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده وكرمه يصفني من الملائكة رسولا ومن الناس هكذا قال ربنا الله يصفني من الملائكة ورسولا من حتى من الملائكة نعم. يعني في, در... في درجات من الله. الملائكة و الملائكة مثلا عندما هم من الصفوة لأن ربنا استفى لكن الدرجات على أي تميز؟ لا على طبيعة المهمات التي يقومون بها طبعا. طبعا. يعني لما جمعت مرة تقريبا مهمة الملائكة في القرآن رأيتها تقريبا على 28 وظيفة ما شاء الله تقريبا. كل الملائكة كل بين ماذا وماذا يعني ماذا. مثلا فيما يريد ده أمين وحي السماء ده مخصص ينزل كلمات الله ووحي الله الأعلى على رسله نعم. هو يوحي الله عن طريقه إلى الالالالالمصطفين الاخيار من الأنبياء والرسل، فدينهم نفوس، ولكن من من كرم الله على الأمة أن جبريل آخر مرة نزل هو عندما نزلت الآية الكريمة اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي وردد لكم استمدي وراجع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في آخر رمضان وعالم الرسول لما قرأ إذا جاء نصر الله فتح بكأب بكر وعلم ان هذا هو رحيل رسول الله من هذه الدنيا فكان في اخر مره ينزل فيها جبريل لكن تكرم امه محمد عليهم كرما ما بعده كرم كما نقول دائما ان في ليله القدر يتنزل جبريل على راس الملائكه يعني سكان الملا الاعلى يغادرون اماكنهم ليشاركوا المسلمين عبادتهم وصلاتهم ودعائهم والتأمين على دعائهم في هذه البلاد. فأنا أقول دائماً المشهد ربنا صلى جنبك جبريل أنت لا ترى. الله. ها فهذه خيرية الأمة. ها. فهذه هذه يعني هذه مهمة في في جبريل. ااا تجلس في ملك الموكب بال بال بال بقبل بال... الأرواح. واللي نطلق عليه عز رأيتي. تجاوزا هذا تجوزاً ملك الملك لم تأتي تسمير إنما هو يعني الناس سبحان الله أطلقت هذا وبدأ انتشار المسألة. لا. فهذا هو الملك الموكل بقبض الأرواح وليس ملكا واحدا هو ملك هو ملك واحد نعم. ولكن له فريق مساعد من الاف لا علمها إلا الله وما عدا جهود رب كده هو يعني هو يعني لما تجد مثلا جنزال مثلا أو كارثة يموت فيها عشرون ألف مرة واحدة كيف هو يقول الله أعطاه هذه القدرة ومعه فريق من المعاونين فهذا هذا مهم هو ليس واحدة نتصوره واحدة إذا بلغت راقية وقينا من راق من الذي يرقى بعد أن يخوضها في يده من يرقى بهذه الروح لكن ملك المطوا يخرجها وذي يخرجها فقط. فقط من جميع الأرواح من جميع الأرواح ولو ماتوا في الله وحدة... أعطاه هذه القدرة لكن هذا الفريق المعاون إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب وكلا الفريقين دائما يتابع ملك الموت في رحلاته إلى الأرض ليخبض أرواح الناس هذه مهمة أخرى هو ممكن إليه أيضا موت الأشجار وموت الموت كله في الكون ممكن ما ويبدو أن هذه طرف. الكائنات فيها نوع من الروح لأنها نامية ومسبحة ومن شيء لا يسبح بحمدي ولا لا تفقون تسبيحها كلهم قد علم صلاته وتسبيحه نعم هو الذي يقبض الأجاب يعني الله لكن ما نعلبه أنه يقبض أرواح البشر. نعم مدام. في ملك الحسنات وملك السيئات هذه مهمة أخرى. فيه الحفظة الذين يرسلهم لنا رب العباد بالليل يحفظوننا من أمر الله من الله, كرم الله سبحانه <تصفيق> يعني حراسة مجانيّة من رحمة الله عز وجل. ولو ترك الإنسان لنفسه لتحطّفته الشياطين. ها. لا إلّا الله. في كمان الملائكة السيارون او السيحون في الارض الذين يلتمسون مجالس الذكر لو رأيتهم انت في مجلس العلم وهم يرتفعون طبقة فوق طبقة فوق طبقة الى ان يبلغ عنا السماء في مجلس العلم في مجلس اي مجلس علم هم ده مهمتهم حضور مجالس العلم ثم ماذا في, في عندك حملة العرش ثمانية ويحمل عرش ربك, ربك يوم فوقهم يومئذ ثمانية هؤلاء ملائكة. ثمانية ملائكة وهؤلاء من, من من أكبر وأعظم ملائكة جسدا مثلا حجما و... ونورا وقدرا عند الله عز وجل ليس لهم إلا ذكر واحد الأربعة الأول يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك والأربعة الاخر يقولون سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك الله الالاربع أولى سبحانك سبحانك, سبحانك على, حلمك على حلمك بعد علمك الله عليه شاف الظلم كيف الناس يظلم بعضهم بعض الله عليه نعم يحنا الله الناس بما كسبوا العجلة جعل الله جعل الله ما ترك عليها ظهرا من جبهة والاربعه الاخرى يقولون سبحانك سبحانك على عصبك بعد قدرتك انت رب قادم رب ذلك شوف احنا لما نقدر على انسان نشوف ن نعمل فيه الله عز وجل سبحان الله إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك فتجد في طائفة عجيبة تسمى طبقة العالين. هذا استكبرت أم كنت من العاليم هذه الطبقة مجهولة بذكر الله منذ أن خلقهم رب العباد عز وجل لا يعرفون عن الدنيا ولا عن آدم ولا عن بني آدم شيء إنما هم مشغولون ليلة نهار بتقديس الله وتوحيده يقول صلى الله عليه وسلم قطت السماء وحق لها أن تقصي يعني ثقلت السماوات بما عليها ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يديه يوم القيامة قال سبحانك ما عبدناك حقا لنا الله, الله هذا في الملائكة المنتظرين لما المسلمين يقوموا بتحرير الأرض وفتح البلاد و ووومقاومة ال الظلم القائم في العالم هذه الملائكة مسومين مستعدين لذذذذين ينزلوا في بذ وينزلوا في أي معركة كبذ هذه بعض من من من وظائف إذا استغيثون نعم نعم يمدونه فهذ بعض من درجات بهذه الموضوع من... هذه هؤلاء ملائكة درجات الناس أيضا درجات عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه هذه هذه درجة عند الله سبحانه وتعالى من بطأ به عمله لما يسرع به ناسمه يقول لك أنا من أل البيت ومع شهادة طيب ما صدت معنا العشاة بالأمس يقول لك أنا لأ أفضتي طيب خلاص تنفع شهادته قال يا فاطمة يا بنت محمد آل يا فاطمة <تصفيق> يا بنت محمد اعمالي يا أبني عنك من الله يا شعيد <تصفيق> سبحان الله ففال... يعني اكتب لنا الشيخ رحمة الله عليه لما أحد الناس المشهورين بالظلم والجبروت والدكتاتورية العامد ورقة كده ويان جابلو لما وقالوا إنه هو من مناسب لأهل البيت فقولوا سمعت سيد الشيخ عن فلان قال إن مناسب لأهل البيت ما بيمكن يبني فاضل سفرة أبو لح، أبو لح نعم، لكن قال البيت إذا كيل أهل البيت هم فاطمة وعلي وعري وابنائهم ويعني على الذين نصلي عليهم في كل صلاة، نعم، نعم. الأسئلة تترى الآن على الزملاء بالاستوديو، لكن هذه الدرجات التي أرادها الله تبارك وتعالى للناس بأيدي الناس أم بأيدي الله سبحانه وتعالى؟ يعني بيد أن أزكي نفسي أم هذا قضاء وقدر؟ لا لا, لا لا لا لا لا الله عز وجل إذا أحب عبدا يعني إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب وإن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أقامك, أقامك في إيه؟ لما تيجي نفسك في طاعة وفي صحبه الصالحين تقول الحمد لله ربنا اختار لي خير ولما تيجي نفسك بعيد عن طريق الخير راجع نفسك فالاصطفاء من العبد حتى يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في الاصطفاء يعني الله يصطفى والعبد توافق صفاته واعماله وكسبه واختياره مراد الله ان لله عبادا اذا اراد واراد ونعم لله الا برهذا في <تصفيق> نفتح للتصل بهذا الجانب من المجتمعين شريطة أن يكونوا معنا في وادي التقارب لصفوت في الصفو فيعني نستمعهم أضرا لا نتقبل أسئلة الفتوى عندنا برامج فتوى بالإذاعة والتلفزيون في كل يوم في رمضان لكن نتحدث في لصفوت الصفو في الأنبياء والرسل التي تحدثنا عنها طوال الشهر الفضيل معنا نتصلها تسمى الأخت مار يوسف من العراق السلام عليكم ألو ألو مرحبا الو اهلا اخت ملوه الو الو نعم الو انا ام يوسف ام يوسف من العراق مرحبا تفضلي الله يرضى عليك يا استاذ محمد خالد ايش لي الشيخ عندي ابن عاق يؤذيني ويقسي علي وظالم ماذا أفعل في مدى هذه الأيام الطغيرة وأنا حاضر. حاجة ومتجينة حاضر حاضر بإذن الله تعال حاضر. شكرا لك شكرا الله إن فاضيكم شكرا <تصفيق> الله فيك شكرا لك اعتصر في آخر اختم علامة الشريقة السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وبركاتكم وبركاتكم بارك الله فيكم العافية أخي. بارك الله فيك تفضل. سلامنا للشيخ عمر عبد الكافي. الحمد <تصفيق> لله. <تصفيق> <تصفيق> والله إنه أصبح فرد من العائل عندنا في البيت. الله يسلمك. هذا شرف لنا جميعاً. والحمد <تصفيق> بس عندي سؤالين لو سمحت. نعم. <تصفيق> الإنسان أحياناً منحط نظام بالله ولله الحمد يعني ممكن إنه يأثر بشيء من العبادة. فهذا التقصير يعني ممكن أن يأخذ صلاة وممكن فدائما نحن عندنا أنه الله بيغفر, الله بيغفر فهذه الأمور هي ممكن تخلي الإنسان يضعف شوي أحياناً فشو السبيل أنه ممكن يتغلب على هذه القضية بالنسبة للإيمان وسؤال ثاني لو سمحت في الحلقة الثانية من الوعد الحق الوعد الحق عمصفو تصفو من, من الدين القيم يمكن أو وعد الدين القيم في الحلقة الثانية عفوا قال لفضيلة الشيخ أنه اللهم اصدر على النبي أن الله يفرح بتوبة العبد أكثر من فرحه بطائع العابد يعني لما الإنسان يكون عنده ذنوب ويتوب عنها فرب العالمين يعني يفرح بتوبته أكثر من الطائع العابد أليس هذا يعني يعطي إحباط للطائع يعني ما بعرف كيف يفسها إنه الإنسان يعني بهذه الحالة يعني هل التائب من الذنوب يأخذ فرصة عند رب العالمين أكثر من الطائع العابد؟ عابر؟ ولكم شكر أشكركم بارك الله فيك شكرا لك الله الأخ آه. محمد من الشريقة السلام عليكم أزال حضرتك يا دكتور بارك الله فيك وعليكم السلام أزال حضرتك يا دكتور الله يبرك فيك يا أبو الله الله يلني وحبك في الله عشد الحب حبك الله أحبك والله إني أحبك الله شد الحب أتمنى أن نراك إن شاء الله في هذه القناة والله حضرتك إحنا اتصلت اتصل سيد سعيد بسمعي فلحد بناء البيت فما ك ما عرفناش يعني في القصة مع سعيد بسمعي وصل لحد فيه وراك فو نتمنى يعني قصة سيدة عاجل وسيدة صراخ هل سيدة إبراهيم زعاف عائلة لا راضي الجتي يعني من الغيره بتاعه السيده ساره ولا امر من الله عز وجل ونحن نشكرك في الله ونحن نحبك في الله. السلام عليكم, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله من لندن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد خالد مرحبا الله يكلم. عبد والله يحبكم في الله يا شيخ الله لو سمحت يا شيخ كنت عايزك تدعي لي الصالحة الصالحه وعايزاك تكلم اا ابنك محمد احمد عمر عبد الكافي انه يدعي لك في صلاته بزهريه الصالحه مرحبا شاء الله الله يسلمك اتصلت في اخر انستر عليكم الو اخ عبد الرزاق من ليبيا مرحبتين مرحبتي. مرحبا مرحبا وسهلا في مرحبا اخ عبد الرزاق تفضل الو مرحبتين دكتور يا اهلا وسهلا بارك, بارك, بارك الله فيك يا شيخنا اهلا بك دكتور عمر عبد الستيف جزاك الله خير استاذ الله بارك الله فيكم يا رب بارك الله فيك يا شيخنا وبرك الله في الأخ محمد حفظك الله ورعاك وفيك بركه احنا نتابع فيك يا دكتور محمد من شهر رمضان اللي فات الله اكبر ما شاء الله فكنت في الحديث احنا نتابع فيك كنت تتكلم في موضوع لا اذكر بالتحديد نا. ولكن كون بنتشرح على الرياح والريح خاصة لكن لأخ محمد بارك الله فيه ذا هديك بالأسئلة حتى الن نفيد وتتحدث هذا الموضوع والموضوع الثاني نعم الرياح نعم نعم نعم السؤال الثاني طبعا نبى الدكتور عمر يعطينا شرح على الصلاة في المساجد والثواب فيها والسؤال الثالث كان هو الدكتور عمر يتكلم على أبو حامد الغزالي في شهر المضالي فات كان يتحدث على الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله في موضوع إن هو أتاه وسائل قالت له في إن في موضوع كل يوم وربك في الشام فهو قال له هدوة أجيبك على هذا السؤال فذهب ورجع اليوم الثاني قالت أجيبك بعد يحلم بالنبي عليه الصلاة والسلام لنجي <تصفيق> <آه. هو. نحن تصفيق> نعرف الدكتور هل هو يعني إن جاءنا السائل يعني صلي على النبي عليه الصلاة والسلام هل هو يعني الشيخ أبو حامد اللي هو جاء لأني إحلمت والله هو يعني السائل بروحه بروحة يعني شكرا الموضوع الآخر أنت خرجت خرج الموضوع, الموضوع, الموضوع خارج يا عبد الرزاق أربع نقاط خارج الصفوة تماما <تصفيق> هنحاول <حارة تصفيق> نبيه <صبعاً> <تصفيق> <طيب. تصفيق> صدق معك أخ <تصفيق> أخ النقطة الرابعة ياخ محمد نعم صدق في النقطة الرابعة أحي نبو الدكتور عمر يحدثنا على ليلة القدر ذا هي؟ حاضر بس ومعنشي أنا من مشاعر رمضان أحساسي 9 ساعة معكم تو بس يا الله خذ دريفونتنا من الأخ خبر عبد المطالب يا رجل نحن متاحون <تصفيق> يا <رب رسوا> <تصفيق> الله يا الله شكرا لك الأخ محمد من السويد السلام عليكم ألوه السلام عليكم أخ محمد من السويد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم تعالى يرزقكم الصحة والعافية. ويات. و... ويعطيك من فضله علما أكتر مما علمك الله سبحانه وتعالى. وأن يرزقني علما. ولاك مثلا. ورزقني علما أقل ولو أقل من علمك إن شاء الله. فضلك الله. ورعا. هذا قدر كبير عندي يا شيخنا العزيز. ما شاء والله أشهد وأشهد الله على نفسي وعلى أمي وأبي للهنا يعيشون في المغرب وأنا في السويد إنك حبيب كثر الحب على عينك وما علمك الله. ما شاء الله. الأخ فضل. الله يخليك يا أستاذ. ايماني في الحياة أنا موتى قبل قبل الموت إن شاء الله. الذي كتب علينا أميتي أنا موسى نسلمة وأميتي أنا أمسقي بك لكن عندي سؤال, سؤال أنا أحاول ما أمكن عن أرض أمي والحمد لله أمي عمرها ولا قالت لي كلمة ولا قالت كلما أبعث كلما أبتقول لا بلاش الحمد لله ولكن أنا أبعث رفق عنه يعني حبا مني إليها فكيف أتقرب من الله من رضاة أم وأبي والله القسم أنت أبي علما وأصد من أبي علما فعلمني من علمك الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته م. أخي حمد من دبي السلام عليكم أخي حمد تعالوا الدوار المسافة، <تصفيق> <تصفيق> السويد كانت أقرب. <تصفيق> أحمد من دبي. نأخذ اتصالا آخر. تعالوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نحن نسعى دائما بالصور على شاشتنا. من معنى أحمد؟ تعلمنا كثير من دروسكم الحمد لله رب العالمين. الله رب العالمين. والدكتور الدكتور صدقًا أنا نحبه في الله نحن وكل العائلة في البيت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس مبارح في إلي ملاحظة صغيرة لما كنت عنتحت على سيدنا يوسف وأخوته. فأكثر أكثر ما يجبني في الدكتور أنه يحترم جميع العاملين على الساحة الإسلامية. ولكن مبارح لاحظ أو ممكن أن يكون أنا أخطأت. لاحظت لما كان أما يحكى على أختي يوسف وذكر آل إسرائيل بأنهم يأتوا بواحد ويقولوا له أنت أفهم واحد ويصيروا يخدوا يساوي الشغلات فحسيت هو بيقصد حديث من العاملين على الساحة أتمنى أن يكون أخطاص ما أفهم ما أفهم أخ أبو بس ت ت ت تاني ما أخي ب لما كنت عم تحكوا على أخو أخو يوسف نعم, يوصف نعم. على بني إسرائيل بأنه هذه من أطباعهم أنهم نعم. يعملوا كذا من من من أيام أخو يوسف حتى الآن وفي التعليقات قال قال الشيخ جزا الله خير عنا إنه حتى الآن في عندهم بعض العادات مثل مثلا إنه بيجيبوا واحد لعلموه بقولوا له أنت أفهم واحد عنا وأنت أفهم واحد بقومك من شان يقوم ببعض الأعمال. أتمنى إنه ما كان يقصد حذف لأنه نحن نتعلم منه إنه نحترم جميع العاملين على الساحة. فنتمنى إنه ماكو ما يكون قصد حد من العاملين على الساحة. أنت أفهم واحد ما أذكر هذا الحرف. أفهم واحد في. حينما رح عن رح كبيرين مثلاً. نعم حنا ما كان يتحدث ضد الشيخ عن كبير عن كبير إخوة يوسف. على على على بني اسرائيل آه. اللي عايشين اليوم بعهدنا اليوم إنه نديبتو واحد من من قومنا من المسلمين بقولوا له انت افهم واحد بيصيروا يوجهوه انه يساوي شغلات ما نحن لا نتظاهر حلقات المعارك تشوفها لا لا. ما, ما, ما نقصد لا ما, ما, ما هذا ما قصدت لا لا نحن لا نلمس احد نحن نقرب ولا نفرق نحن نوحد ولا نشتت نحن نصر الامه كلها على جميع مذاهبها في العمل لرفع رايه لا اله الا الله ولا حمل هم الأمة وحمل هم الإسلام والمضي قدما دون التفريق بين أراء أو مذاهب أو أشياء فذلك كنا نتحدث تحديدا أخافه. عن بني إسرائيل بارك الله فيك. الأخ أحمد من الشارقة السلام عليكم. علوا. عليكم السلام الله. مرحبًا. أيوة. تفضل أخي أحمد. علوا. تفضل. علوا. اتفضل اسمعك تفضل ايو اخي احمد معك اسمعك يا اخي احمد اضم انني لست هنا ل... يعني هناك شخص اخر في... السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا؟ اخ محمد من؟ عبد الحق مرحبا بك اريد ان اتكلم مع الاخ محمد خيز مع تفضل والله نحبكم في الله أحب حبا شديدا الله, الله كل ما اريده هو أن اننا احب شيخنا الكبير العظيم الدكتور عمر عبد الكافي والله انني اتفحصه كثيرا في موقعه يعني العظيم وانني حاولت كثيرا في رمضان يعني الفارض للاتصال به ولكن لم يحالفني حظ ولكن حالفني حظ يوما في الصباح انني تفقد مباشره والحمد لله ندعو الله سبحانه ان يكثر من امثاله ويكون لنا يعني الصفوه التي نتمناها ان تكون في معظم الدول الاسلاميه ان شاء الله وشكرا هذا ما نريده له ولكم وجميع القنوات أن تكون بها بأمثاله يعني لإدعي أمثال شيخنا الكبير بقى وشكرًا بقى. هذا طلبي ووأنا بدوري أثني على لغتك الفصيحة بالرغم أنك تقطن في فرنسا أو في فرنسا بقى. كما تقولين معي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شكرا لك أخ عبد المؤمن من السعودية أشكرك كثير أشكرك كثير أخ محمد انا احبكم في اللا. السلام عليكم ورحمه الله في عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تبارك الله فيك عبد المؤمن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبد المؤمن مرحبًا عبد المؤمن السلام عليكم يا شيخ. كل عام مرحبًا. مرحبًا. الله, الله الله يبارك فيك لي طلب وسؤال لو يا الشيخ. أتطلب رجاء كم طالب فيه من الإخوة قبل أن يكون إعادة الحلقة تكون مترجمة إفادة الغير نطفين بالعربية لا, لا. أما بالنسبة للسؤال في آية أنا لا تذكرها بالكامل وهي في نهايتها فلم هلك يوسف هل هذه تنقطع لأن وقاة سيدنا يوسف عليه السلام هل كم فيها هلاك أو الموت غير طبيعي ان القصة في نهايته نهايه حياته غير واضحة م. وجزاكم الله خير عنا وعن المسلمين بارك, بارك, بارك, بارك الله فيكم سيدنا اكتفي بهذا القدر ناخذ فاصل ونعود للتواصل تمام. مع فضائاتنا بالاجابه مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء البرنامج منطول عبر ذات الشريقة 94.4FM ومعنى من الهندسة الإذاعية الزميلة موزميل نرحب بأسئلتكم وصفصاتكم بعد هذا الفصل كونوا معنا صفوة الصفوة كلينا الكرام والمستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى وصفوة الصفة ومع نرحب بضيفينا الكريم الداعي للتعليم الكبير فضيلة الشيخ الوتاد الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلاتكم واسألت أستاذنا المشاهدين والمستمعين أختي موسى من العراق تقول إنه عاق ماذا تفعل معه يعني لا تملك له إلا الدعاء ويعني وجه لو كدمن العرض يعني أنا أن نحن في رمضان والأم هي الباب إلى إلى إلى رحمة الله عز وجل وإن يوم أنت موت الأم ينادي مناديا كأنما ينادي منادي عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجدها فأمر صالح نكرمك من أجله يعني لن لن يصل إلى الله عزوجل ولا إلى الخط المستقيم ولا إلى صلاة دفعها تعالى إلا ببره لأمة فإن واصل عقوقه مهما تكون الأم إن واصل عقوقه سوف ينجب أولادا عاديين وسوف يعني يحصد ما ما سرع نسأل باله له الهداية وأنا أقول لهذه الأم المكلومة أن تدعو له بالهداية وأرجو أن تدعو عليه. أرجو يعني منها أن تدعو عليه. نعم الأخط المعالية من الشريقة الإنسان يقصر أحيانا فيه على عبادة فكيف يتغلب على هذا التقصير والله ال ال ال القلب له إقبال وإدبار فإن فليس ثلاثة للإنسان وإن أدبر فعله <تصفيق> <تلزب> يعتز بالفريضة ولكن ممكن الإنسان إذا يحمل نفسه فوق الطاق وإنما يبرمج يعني تقصيره في كذا وكذا وكذا ويحاول أن يعالج تقصيرا تقصيرا ولو على مدى أشد. شو عم نقول؟ هل الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد العاصي أثر من فرحته بتوبة العبد الذي في طاعته؟ لا العبد الذي طاعتي هذا درجة عند بعض زمان لكن الله يفرح بتوبة العبد العاصي بس عن هذا أن الطائع درجة أقل لكن الطائع سلك في الطريق ويترقى في الدرجات أما العبد العاصي هو لما جاء صار لا زملة له نقطة يعني صار كأنه مولود يبدل لأنه مولود الآن بدل سيئاتهم حسنات لأنه مولود الآن سبحان الله الحسنات اللي في التي تطلع له آه فكان أنت مولود عنده مليون حسنة مولود بس مولود ما مول له مليون حسنة هذا فه هو مولود من مشيمة الطباع فخرج إلى عالم النور فأشرق فعسى أن, أن يتخذها أحدنا ذريعة يفتح كيفما شاء ثم يتوق هذا تجرع على الله يعني هذا الشعر اللي قال نصفت في الدنيا شراك الهوى وقلت أجزي كل عبد غوا أتصب الفخر صيدي وإن وقعته قلت عاصم هوا هذا شعب طيب أدب صحيح دا, ي... دا يجب أن يكون في صفقة الصفقة <تصفيق> لا آه. أخي محمد من الشنيق هل ذهاب سيدنا إبراهيم بزوجته وابنه بناء على غيرة المرأة؟ نعم هذا الموضوع لا يتحرك نبيهم من الأنبياء إلا, إلا بوحي إلا بروح واضح المعالم. اختراه من ايرلندا تطلب دعاء من صادراته ودعاء من احمد بالذريه الصالحه ربنا يرزقها بالذريه الصالحه حتى يضيقه يعني بها بيته ان شاء الله من كفره الذريه ان شاء الله بعيد من هو احمد عمر عبد الله انا لا لا احمد يسمعنا الان وشغل هذا لا كثير اخ عبد الرزاق من ليبيا يعني نقاطه كلها تقريبا بعيدة عن ساق البرنامج ولهذا نستنفق عذرا اخ عبد الرزاق نحن نتحدث في صفه الصفه ونستنفق عذرا ايضا لا لا لا لا حتى لا. نكون في موضوع يعني انت تقول فيه كثيرة. نعم صحيح الأخ محمد المنصوري يحاول إرضاء أمه فكيف يتقرب من الله سبحانه وتعالى بارضاء الأم والاب هو سبحان الله عكس ابنه ما شاء الله هو هذا انسان بار ربنا يبارك فيه ولكن يرى من الذي يفرح أمه فليفعله ومن الذي يحزنها فليبتعد عنه وبإخلاص أميته سوف يكون برا بها إن شاء الله هم. هذا إذا صنع هذا يكون من يقترب من الصفوة شكرا. أصلاً مم. من ضمن أول من المبادئ المبادئ صفوة صفوة مبادئ مبادئ صفوة الصفوة بدء الأخلاق بدء والدين والله يعني هذا يطلب برا بأمه وأبيه يعني ربما يكون هنالك عائق هنالك من يطلب الوصل بالله سبحانه وتعالى والسير على طريق الله ويجد من العوائق الكثير والكثير حتى من الأنظمة أولاً أولاً أولاً الإنسان الذي يريد أن يرضي الله عز وجل يجب أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى هناك كثير من الناس يعني في أعداء للإسلام من بني جلده من بني جلده يعني طبر خامس لا لا لا, لا. يعني ترى مثلا يهاجم الملتزمين يهاجم المصلين في المساجد هو يبدأ بعقوق الأم كما قال هو دخ ما د ما هم خطوات يعني أخت أخت يوسف عقوا أباهم على و على حقهم وحتى ذيهم ما هو إلى آخر، هذه باب من أبواب الشر باب من أبواب ذي العفوق باب آخر كراهية الملتزم، يشميز عندما يسمع كلام الله، يشميز عندما يرى بناتنا المحجبات في الطريق العام، يلطيف. بل يعني مش يتركوا في حالهم وقارن لا، وإنما يهاجمهم ويهاجمهم في في ولا يعينهم في الوظائف ويفصلهم من الوظيفة. أي مجتمع يصنح هذا سوف يبوء بندم ما بعده ندم لكن لن ينفع ندم بعد العالم بعد أن تدبر تلك المجتمعات تماما طالما حاربنا أرامل الله سبحانه وتعالى محاربة الملتزم محاربة لله الملتزم يمثل كلمة الله سبحانه وتعالى هو لماذا التزم لأنه يطيع الله ورسوله وأنت تحقد وتغضب وتؤذي من يطيع الله ورسوله وأحيانا تؤذي من لا ناصر له إدلا الله ما له البنت المحجبة في الشرع أنت أنت أنت زعلان من إيه لازلا أنت عنيك زعيفة بعيد والله أنت أس أساسا بعيد قليل أدنى ويريد أن تشيء عارفه حس في الذين آمنوا وأي بالله. إنسان لا ملجب ملتزمة دي إذا كانت تحتاج إل هي أول من من من أنا طبعا ضد عمل المرأة أساس لكن للضرورات أسبابها أو يعني نعم من... ضرطت بها المحضرة بشروطها الشرائط بشروط هذه يجب أن تقدم عن غيرها مش توصل من عملها مش يقف الحجاب حاجز وحائط هذه المجتمعات تدمر لم تقوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى ما في قوم ولا ماء عادوا رب العبادة عز وجل إلا أحلوا بقومهم دار البوار ما الذي يفعل الملتزم في هذه المجتمع؟ يثبت تخلع الحجاب مثلا لا لا لا لا تثبت, تثبت أم تموت جوعا لا لا لا يتدور أولادها جوعاً لا, لا لا لا لن تموت جوعا لأن الله هو الرزاق إن شاء الله تصبر وتحتسب وتدعو الله وهذه أيام استجابة الدعاء وإحنا ندعو الله لмест هذه الجماعات وмест هذه الأماكن فما فما باغن غير باقين عادل نضطر غير باقين الضرورة أن أن, إن لم تخف الحجاب ماتت عندي ما مسألة يعني واضح هذا أمر وو ويأسف جميعا عندما لا يقفوا بجوار هذه الضعيفة أو ه... هؤلاء الضعفاء أو ه... هؤلاء النساء الضعاف اللاتي يجبرنا على خلع الحجاب وبالذات إذا كانت الدولة ضد إسلام الله يأسف المسلمين كل المسلمين أحسن لأن لابد يعني يعني لو قام أحد من شعب ما وصحح أو شاهد أو نعلم وشتم رئيس دولة ما أو مسؤولا في دولة ما تقوم دونا ولا تقع طبعاً طب ما نشتم رابر عباد عن سجاد يا رصيف يا رصيف كيف لا رطيف. كيف لا نقفه عند حدٍّ كيف لا تقوم بعض الأنظمة العاقلة بالاتصال بمثل هذه ال الأمانات أو مثل هذه؟ الله تبارك وتعالى وعذب الله يتجلى في أي صورة، يتجلى في عصيان أوامره والسخرية من أوامره. الله فتح جدة عاد عربية قديمة، أخذناها عن الهند ولا ما أي أي هو من البعيد مخ وظافر واحد ظافر ما يهدي خايخ بالعامية، وخذ خاب من افتر، فلأفلح من زكاها وخذ خاب من دسه. لذلك أنا أقول لنعتقد لها في ديننا لنتقلها حتى في يعني أنا أعز إخواننا أهل السن لنتركهم في فنهم، بس لا داعي للعب بمقدساتنا وبرموزنا الكبيرة وبالذات من صحابة الحديثة المنصر. هم يقربونها للناس لا لا نشعر يقربها للناس يعني فارس مغوار صنديد ده هي أرطبون العرب هذه الصفات تقرر يجب أن نبتعد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نكتب فلنكتب أما أن تبسط شخصياتهم من فلان وعلان وتلثان أنا يعني يعني لا وافق على هذا الكلام ونحن نختصمهم أمام الله يوم القيام حتى الصحابة إلا الصحابة صح لكي يقربوا للأذهان. في فتوى قديمه ما ممنوع إيجاد الصحابة على على الشاشة بالذات العشر والستين بتجنة وأنا أضيف أي صحابي وضع يده في يد رسول الله فهم يجب أن يكون أكبر من أن يمثل دوره دوره أي في لا, أو في لا لا لا لا لا هناك موافقات تؤخذ ويذهبوا لجامعة شك... وعلماء أنا... وفقهاء، أنا... تضع أسماءهم في, في القائم، موجود؟ فضيلة الشيخ موجود؟ لا لا هذا ظلم، وعندما تصلنا ب... ب... ب... بال... بعلماء بعلماءنا الفضلاء الذين موجودة الأسماءهم على على التترات تبر تبرأوا من هذا الأمر وما, وما... وما قالوا قادوا لأننا نثق في آرائهم ونثق، جالبنا عرفهم فإذا تلاميذهم حتى هذا افتراي؟ نا نحن تلاميذهم نحن تلاميذهم. فكيف يعني أنا نحن نعرف عن أبناء زادينا ما لا يعرفوا الغير نعرف عنهم ما لا يعرفوا أبنائهم الذين معهم وضع و... أسئلهم هذا افتراء طبعاً وهم لا يوثقون على مسلسلات الصحابة وطلاب الصحابة يعني أنا أدعو إذا اقترضوا والتمه وعدم إظهار الصحابة على أساسه بارك الله فيك نأخذ مجموعة من المتصلات هاتفياً المعنى المتصلات هاتفياً في سلام عليكم تالو السلام عليكم وعليكم السلام, السلام, السلام ورحمة الله وبركاته من معنا حياك الله أخي محمد. بارك الله فيك. إيمان ذكي من فلسطين. مرحبا أخت إيمان. أهلاً فيك بحبيك على البرنامج وبشكره كثير وبشكر داعي الكبير تعامنا كبير الدكتور عمر عبد الكافي ونحن فخورين جدا جدا إنه موجود تعامنا الإسلامي أن سألك. بارك الله فيك. الله. سؤالي أخي محمد إنه بدي أعرف إذا كان أخو سيدنا يوسف ماتوا على أميل سيدنا يعقوب ولا لا؟ والسؤال الثاني انه زوجة سيدنا يوسف كانت تعلم امرأة العزيز زي ما حكوا ولا لا حاضر. ويا سيدكم العزيز. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سألك إنه كان إلخ برنامج مع دكتور محمد دا ما بعرف. بإذن الله تبارك تعالى نستكمل بعض رمضان ان شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. شكراً لك. شكراً. إلى دبي أخ رهيم السلام عليكم. الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد محمد. الله يرضى عليك. والعمون بخير وتقبل الله منو ومنكم يا رب يتقبل منا شاء الأعمال يا رب. بإذن الله تعالى. الدكتور يا رب كده إن شاء الله. تفضل خدي. سيد العزيز أول سؤال. نعم. مرأة العزيز لما رأى سيدنا يوسف وهو يمشي في الموكب قالت سبحان من أعزل عبيده لتعاطيه وأذل الملوك من هل هذه صحيحة ولا لا؟ الشيء الثاني أنا والله. عندي يعني ببقى قاعد بالسيارة وكن مشغل مكيف بس اطلع بر السيارة ينزل مني البول على طول ما اقدره في البول فانا انا لا استبرق من بولي حتى لو اعدت بالسيارة حتى لو انه صليت وانا في السجود ينزل مني بول فانا مش عارف هل هذه هل ديه ينفع مثلا تهارة او النعم ايه او ايه الوضع طيب الله فيك وصلتنا رسالتك شكرا لك اتصل الم... هاتفي السلام عليكم السلام عليكم بختي ناس. أيوة ناس ما شاء الله. الحمد لله أهلاً بيك. كل سنة تطيرين. تقبل الله منكم. من صلح العمل ما شاء الله. بقول حضر ااا أكلم الشيخ فما رأيك كيفلا؟ مع حضرتك يا فندم؟ ااا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ااا أشهد أن في الله يا شيخ الله. الحمد لله في ثبات. حبك الله ده. الله يبارك فيك. ااا <تصفيق> والله أنا كنت عايز أكلم حضرتك في موضوع كده بسبب الأطفال وال. الأمراض اللي موجودة لا يمضي بسبب الاكل والحاجات اللي موجودة فيه ده كنا بننشد المسلمين انهم يعملوا مشروع كده في منتجات ألبان منتجات زراعية اي حاجة بحيث ان الطفل يعني ايه لان انا موجوعه بسبب الموضوع ده الاطفال الكيمويات والحاجات اللي موجودة فيها حاجات كتيرة جدا والله يا شيخ يعني سبحان الله الأطفال دول زيهم صر الدين هاي بعندهم كورز زي إنهم يشتغلوا سلاح ويقفوا الحرب وال. نعم. وال... تحدثنا في هذا الموضوع إن شاء الله رب العالمين حابب بين النيات تعالى الموضوع يقعد. وقتنا جيبي من لندن السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا. آه لا آه تمحني أنا فقط عندي اقتراح الشيخ عمر بعد التحية طبعا. اقتراح هل آه هل آه أفردتم حلقة لقمان الحكيم هذا الأول. والثاني اقتراح لو نحن بحاجة لقراءة متميزة واستفلائية من الشيخ عمر حول كلمة أولو الألداب التي ذكرت كثيرا في القرآن الكريم حول ماذا؟ الاقتراح أولو الألداب نعم بالنسبة لسي محمد خالص حديث فقط أنت قلت أنكم متحين متحين إلكترونيا فقط لكن باردياً أو في الفاكس الواحد مثلا إذا الحد يتحصل على إدارة الشارقة للتواصل معكم والاقتراحات ما فماش إمكانية بالكل الآن زميلنا, بال... بال... الآن زميلنا بالكنترول يأخذ تليفونها بريزك وأتواصل معك شخصين بعد البرانة دي إن شاء الله تفضل الزميل خضر بأخذ تليفونها وأنتواصل معه إبن الله أختنا جيبه إلى الأردن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من؟ معك رهف. من؟ رحص رحص اهلا مرحبا اه اهلا اه اقول شيء انه احب وكفيل لا الشيخ عمر والسيد محمد بس الشي انا عندي استفسار اه انا يعني الصراحة كلام عن طفتي الصغير شوقنا كتير مشاركتهم وان شاء الله يعني نكون من الدرجات يعني داخلنا معاهم في الجامع ان شاء الله, شاء الله. آه. آه فبحب انه انا يعني فتاة يعني مقبل على مرحلة الشباب بدي اسال انه احنا كيف يعني نقدر نمثل صفه في الصفوه فينا يعني عشان نغرسها فينا وعشان ن... يعني موزيز. نكون من اهل صفه الصفوه ان شاء الله والله اختراف انا احييكي على هذا السؤال جميل في, في, في اولادنا ظريفين ما شاء الله عليكم ما الله حيا الله اهل الاردن ما شاء الله ما شاء الله من اضافه والعلم ما صحيح ما شاء الله بارك الله فيك اتصلاتي في اخر مع السلامه أختها هايدي من مصر. ألو. مرحبًا. أي فا الشيخ عمر لو سمحت. انا اسمعك أنا أسمعك معك. فضلي أختها هايدي. ألو. فضلي أختها هايدي معك الشيخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام يا وفاء. سيد محمد. لا يا شيخه إلى هذه الدرجة أنا أشابهه في الصوت ألو فضال فضال أنا أسمعك أسمعك السلام <clipping تصفيق> عليكم أسف محمد لو سمحت عندي سؤال للشيخ عمر فضال لها حضرت أنا بس كنت عاية أسأله على حاجة يا شيخ عمر أنا وأهلي وكل البيت عندنا بنحب حضرتك جدا جدا جدا وربنا يكرمك يا رب ويقع على علمك في ميزان حسناتك آمين يا, يا رب, رب, رب العالمين. كنت بس عايزة أسأل حضرتك إزاي أنا نفسي أكون أهل للعلم أنا كمان إزاي أقدر أوصل للطريقة دي جميل. اللي ممكن أدرسه عشان يوصلني لإن أكون أفهم أمور ديني ودايماً بدي الدعوة دي يا رب صفقني في ديني. جميل. عندي سؤال تاني لحضرتك أنا كنت سمعت من الناس اللي بيرجعوا من الحج ومن العمر إنه الناس المعينين على خدمة ال الكعب. اللي هم العساكر أنا اللي هم العساكر ملتزمين باللف البني ان هم بيهزوا السيدات وهم بيطوفوا وهم بيبوسوا الحجر الأسود بيهزوهم يعني مؤزاية غير شرعية والموضوع ده أزالي نفسيتي جدا جدا جدا يعني خلاني من جوة نفسيتي تعبانة إن أنا عرف إن الكعبة بيحصل فيها كده طيب هو ليه ربنا يعني مش بيحمي الكعبة من عنده يعني العساكر دولة تحدي يعني يقوم سلوكهم يعني أو يحمي المسلمين اللي جوه لإن طيب. مفروض الكعبة دي أطهر مكان عب. في الدنيا ف... يعني ربنا يعني نتمنى من ربنا يشملنا الكعبة يعني ليه ده بيحصل هناك نفسي يلاقي تفسيري يريح نفسيتي لاني تعبت جدا من ذلك معرفة الموضوع ده رسالتك لفعلات الاختهادة حاضر حاضر الى العراق اخ محمود السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم تفضل. أنا أحب أن أتسلم عليكم <تصفيق> وأقولكم جزاكم الله خير بس الله فقط يعني ما عندك ربنا لملك وأحبك الله يا أخ. حيا حي الله العراق وأم. وان شاء الله رب العالمين يصبرنا في الجنة. لا رب. يا رب. دعوة للعراق. ومحض إدماعهم رب وجعلهم على قلب رجل واحد. بطل عنهم شياطين الإنس والجن. وقعد العراق إلى أهلها سالما غانما عاصمة رصيد عاصفة ضارعة. طبعا نحن نتكلم عليكم جذاب. بارك الله فيك. الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ننجيب على هذه المشموعة لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام مستمعين الأجزاء اكونوا معنا صفوة الصفوة شاوينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب ضيفينا الكريم الداعي للسلام الكبير فضلاً الشيخ الأستاذ الدكتور أبو عبد الكأس مرحبا بحضراتكم مرة ثانية ومن الأسئلة التي جاءت الأخ أبو عبد المؤمن الصعادية يتحدث عن كيف ملأ الناس هنا نصف وكيف كان؟ الله لم تذكر أننا قلنا أننا في صفة صفة تعرض لإيذة كتاب الله لا الدخول في الإسرائيليات أو مرويات لا ترقى لمستوى الصحة. لكن قضيت أن أن المصريين كانوا قالوا لأيام سيدنا موسى يعني عن سيدنا يوسف حتى إذا هلك قلت إنه إنه صبر فقضيت هلك يعني قد يقول هذا تعبير دارج في هذا الوقت مم. يعني لا نم عن إيه عن أنه مات بطريقة يعني مرعبة أو طريقة غريبة أو يعني ليست عندي مروية صحيحة أستطيع أن أتحقق منها كيف مات الكريم من الكلم سيدنا يوسف هذا تعبير للمنوطه اف مات او قتل قرابه يعني, يعني, يعني سيدنا علي مره جه واحد مبهور كده وسعيد وعنده اشترى بيت فأنا أخذ وأخذ أمير يكتب العقل يعني فأنا يا عم انا اشتريت بيته سيدنا عم بصوا دلوقتي الراجل ده يبدو كان معدم واصبح غني فسيدنا علي خاف علي عليه الفتنه قال عليم الحسن اكتب يا بني هذا ما اشترى هالك من هالك من ابناء الهالكين بيتا في دار الفناء حده الاول الموت وحده الثاني القبر وحده الثالث الصراط وحده الرابع جنة او نار. قال عمر المؤمنين خرطوا لدي سبحانه وتعالى هذا دوء لبيت هذا ليس بيت هذا تعبير فقد قد يكون هذا تعبير لكن حقيقة كيف قضى سيدنا يوسف كيف بات ليست عندي مروية صحيحة طيب <سأل> <سأل> بارك الله فيكم هل تزوج من والله هذه تراثيات انه تزوج من جليخه او مرات العزيز ويعني هذه القصص العجيبه يعني ايضا <سأل> ايضا هذه له طاقه المستصلح قال تزوجها ولما دعاها رفضت فتدورني هذا سؤال الاخت ايمان من فلسطين سالوها ثاني اخوه يوسف على اي ملة ماتوا الله أعلم إخوة يوسف هو يعني ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء يتحضر يا عقوب المرض يا بنيه ما تعبدون من بعدي نعبد إله إله اباك إبراهيم مو. وإسماعيل وإسحق إلها واحدة ونحن له مسلمون يعني هذا ما ورد عندنا في كتاب الله عز وجل وقد يكون هذا يوسف بن يعني ليس هنالك قول فصل لا لا لا من ما نقدر و... نقدر سوف رب استغفر على... لكم ما وما حدث ما نقدر نقدر ما نقدر نقدر ما نقدر نقدر ما نقدر نقدر ما نقدر لم لا لم في الآية قالوا نعبد إلىها كوا لا آه لا علي لا لا قالوا من, من الذي قال لا أدري ماذا ما, ما, لأدري. ما, ما لأدري. في قوله لا هذا قولا على عقله كذب لا أدري لا أدري. <تصفيق> الله عز <يعني> وجل لا, <تصفيق> لا أدري فقدرتبارك الله في شكرا لكم الأخير هم من دبي يقول في ص صحة مقولة أمراء العزيز حينما طرأ يوسف في الصولة في الصولة جان الخصم قالت سبحان من عظم تليق ووأذمل العزيز بمعصيته هذه هذه محكمة جميلة هذه محكمة جميلة يعني كم من أناس على مر التاريخ يعني سبحان الله يعني حتى دعى مسؤول دولة دولة فوق بغنائها ووتصولان اللي هو تصول جانها في هرمة عجوز يعني أمم بالنسبة لسؤالك ثاني أخبرهيم فنستمعك عذرا في هناك برنامج للفتاة ويتجيب على هذا السؤال أخت إناس من الشارقة تواصلي معنا بعد البرنامج لنستمع إليك في هذا المشروع أخت نجيلة من لندن تطلب إفراد حرق حلقة للقمان الحكيم إن شاء الله, الله. يعني إن شاء الله. نسعى. نكون إن من أهل الدنيا بعد رمضان. بقرات فضيلتكم حاولوا قول الباب. قول الباب. في ورده في القرآن. يعني إثناعش رمضان. إن شاء الله. بإذن الله تعالى. الأختراف من الأرض هي شبة فكيف تتمثل بالصفوة؟ هي مجرد هذا السؤال فهي بدأ التضع يعني قدمها على أول طريق من من من, من صفة الصف. نعم. هذا نعم. هذا نعم. هذا أم. الأمر الثاني طالما أنها تتق شرع الله وتبرو لديها. ومحببة إلى أهلها وقائمة على أمر الله تقرأ في كتاب الله وتحاول أن تحفظ منه أنا أرى إن شاء الله أن هكذا سادة هي في طريق الصفا إن شاء الله. منذ من الوقت هيد من مصر تريد أن تكون أهل العلم الشرعي ماذا تصنع ماذا تفعل؟ والله هو الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والعلم له ناس يعني يعني يعني هي ملكات وتنمى بالدراسة عن طريق أهل العلم. يقال أن سيدنا علي من كم في اليمن فجماعة. حفروا زي حفرة كبيرة بأسد كانوا يغير على قريه من القرى نعم سما فلما حفروها الأسد وقع فيها فالناس بيتدافعوا بينظروا على الأسد واحد وقع في الحفرة فمسك بيده واحد فالثاني وقع والثالث والرابع أربعة الله وارد والأسد فماتوا فشهر الناس وسيوفهم من قبيلة هادة ومن قبيلة تلك 200 واحد مم. أنا أريك يعني كيف يكون تلقي العيد معهم ف... يعني الـ الـ الـ الـ المشاهدين يعني لهم مدة شوف زالوا كان في صفقة صفر ثلاثة صحيح ناس يعني <تصفيق> لا يا معلم بس والله هم يحبونكم ودونا التواصل معهم والله ان الله يغضبوا مني إذا منعنا الاتصال لا لا, لا, لا, لا, لا. نحن نتواصل معهم نحن قلنا يعني <تصفيق> بشكل كثيف يعني دخلت ابني ابنائي في البيوت يعني فالمهم سيدنا علي قال أنا اغضبنكم بينكم استرحتم كن بها ونه واذا لم تستريحوا للفتوى نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اكتب يا عند الأول هو ما ما أول واحد ده ربع دية والثاني له ثلث دية والثالث له نصف دية والرابع له دية والذي يدفع كل هذه الديات دحفر اللي حفرت الحفرة أو الزينة هذه اللي تزقفها كيف؟ جماعه وافقوا وجماعة لم يوافقوا. كده علي القتيل الفريق الاول هذا لو دي عند صاحب الحفره ان القص مقطوع خطا ها ها هذا قتل بالمدافع دفع في خط والثلاثه الثمانين قتلوا بالمنجزبه ولا ده نوقف قضيه كده التنفيذ ياخد ربع دين فقط لان هو تسبب في قتل ثلاثه فكل واحد منهم هياخد ربع ربع ربع والله اكبر الثاني قتل اثنين فتقسم على ثلاثه هو له ثلث قتل اثنين وراه الله ما صحيح التحر صحيح التحر والرابع صحيح الثالث والرابع الثالث له نصف نصف الدين قتل واحد م. والرابع له دية كاملة فلما ما وافقوش راه على المدينة م. قال يا رسول الله ان علي أفترنا كذا كذا قال القول ما قال عليه سبحان الله والله <تصفيق> يمكن في, في اتساع العلم القضيه المنبريه التي وقف على المنبر واستفتيا ما عرفها احد لم من قبل ولا من بعد ربطت القضيه المنبريه قضيه مشهوره في في الميراث وعلم الفرائض يعرفها كل علماء الفقه لكن ليس هذا وقتها دليل على ان العلم ملكة ثم دراسه ثم إخلاص نيه وفي الأول والآخر واتقوا الله وان الله ونعم بالله شكرا لكم على هذا اللقاء <سؤال> ونلقاكم في الحلقه <سؤال> القادمه بعد هذا باذن الله تبارك وتعالى قبل نهايه موعد الساعه هي مخصصه للتواصل مع جمهور المشاهدين المستمعين الذين سمعنا بس أعطانا يعني قلب القف همزه أطعنا لا, لا لا همزه لا أطعنا أطعنا أطعنا من ال من الطاعة لا الطاعة أول من نقول <تصفيق> نعم وأخر من نقول لا شكرًا لفضائتكم على اللقاء تحياتنا الكرام مستمعينا الأعزاء في أن هاي أشكر حضورتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى بمناسبة لقاء جديد في النهاية من تبقى كلمة لمن أراد أن يلتحق بركب أفصفا، نذكره بقوله القائل حينما قال تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهرو، حتى لا في حرقة قديمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كنا من أهل الدنيا نسأل الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية. أصدقوا لكم أصدقوا للحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم يشركون